117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. لإلاف قريش 119. إلافهم رحلة الشتاء والصيف 110. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآل анҳум мин